محسوبة من عمري سنين عمري يا عمري كفاية لحد كده يا يا الصبر أنا صابر يا سنين سامحته يا ريحته يا يا ما اخدنيش وهو الأطل روى كتاب حياتي عين ما شوفت زي التال سألوني أنا بي ياللي بتحبوني رحتم وانستوني في وبس ايه الحل وانا بشرب مرار صافي يا مصبرنا صبرني بس انا عارف ان سنيني على قد حيل انا كل الناس لها دوله وراح الله عين دمعي العين على خدي، لا بكي في ولا بيدي دمعي العيل على ختي في ولا بيدي ولايالي بتعدي إيه لبس أنا؟ إيه بسطاري بسطاري على جرحي <تصفيق> كل ديني ولا حد بيرحمني يا الله حد يفهمني ذنبي قد ايه صوتك صوتك يا ملكي حاجه اسمعني ومن اشكيل اسمعني في قلبي حاجة خير الكثير كتير وكتير اقول لا كفاية كفاية كفاية. جيد الوقت دلوقتي تترجاني بعد مضاعي ضاع الحب وهان كفايه كفايه لحد كده وكفايه يا ما يا ما يا ما يا صبرت عليه يا ما يا ما حول يا ما يا ما صبرت يا حول كل وصالح كل مرة وصالح كفايا لحد كدا وكفايا تالي تاني تاني جاي تاني تقول سماح جاي بعد الحب ومراح جاي تاني بعد الحب مرة تعيد الهوى من تاني ولا تسوي قلبي جراح جاي تعيد الهوى من تاني ولا قلبي جراح حتى كده وكفايا كده كده كده كده كده كده انت كده بعد كله انت كده بصراحه بعد ده كله تقولي لي بريء هو اللي جرحني واللي قد في القلب مال مين هو اللي جرحني واللي قاد في القلب حريق كفايا كفايا لحد كدا وكفايا كتب حياتي عين ما شفت زي كتاب الفرح في سطرك والباقي كل عذاب كتاب حياتي عين ما شفت زي كتاب الفرح فيه سطر والباقي كل عذاب عذاب طب حياتي عين، ما شفتش زي فرحي سطر كل كل اعزاء طب حياتي حب ما بحياتي ما شفت زيه وكتاب الفرح في الفرح في الفرح في, في, في, في والباقي كله عايز ده حياتي يا عين ما شفت زيه بتا الفرح في سطر والباقي كله عذاب عذاب عذاب عذاب, عذاب, عذاب, عذاب اورا هم واسى الحبر من دم عين الحبر من دم عين الحبر من دم عين من دم عين دم عين يا عين كتب حياتي يا عين ما شفتي زي ودا فرح بي سطر ايه باي كل حياتي يا عين ده تاني كله ما في كتاب كل زمان قدر غلط مكتوب لما الزمن كان يوم ناس, كان يوم ناس. مكتوب أول صبحات. وحيد غريب وادي غريب وادي عيعيش حزين ويسيب حزين، تمضى الزمن وتحياته وتحياته، كتب الزمان جوا هم، من غير ما يرحم ويسام، كتب الزمان جوا همي، من غير ما يرحم ويسام، كتب علي البكاء والنوح، وهن عليه دمع ودمى دمع ودمى، تحياتي عليك. I'll ما خدني ما وهو ما خدنيش رواح ما خدنيش يروح بخليل لي لا فتنيني والسبت معف من ديلي لا فتنيني الا اطر روح بخليل لي لا فتنيني والسبت معف من ديلي لا فتنيني روح بخليل لي والسبت معف قالش امتى حيجيني والقطر روّه مسدني <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> Beloved me, وَلُبْنَ مِلَعْشِ الصَّبَابَةِ Beloved me, الْأَقْرِ رَوَاحَهِ يا بَاسِ Beloved me, وَلُبْنَ مِلَعْشِ الصَّبَابَةِ Beloved me, الْأَقْرِ يا بَاسِ Beloved me, يا بَاسِ Beloved me, وَلُبْنَ مِلَعْشِ الصَّبَابَةِ Beloved يا بَاسِ Beloved me, وَلُبْنَ مِلَعْشِ الصَّبَابَةِ Beloved me, الأطر رواح ما نيم انا نيم انا اللي كل غروب ومن زمن مجروح انا اللي كل غروب ومن زمن كانش تجرح غالي وما كانش ما, كانش ما كانش املي تجرى حروفية ظهر الليالي وحب ذالي الاسية و ما كانش عشامي ما كنتش ظني ما كنتش املي تجرى حروفية s yes, yes. وحببته سيره اللي فات بتعكرني يا ريت بس تفكرني سيره اللي فات بتعكرني يا ريت بس أنا كنت بضحى من غلبي يا تاجر يا تاجر الصور أنا أنا انا انا أنا.. انا انا أنا.. أنا أنا أنا اللي رضيت بالهم والهم مرضي رضيش انا انا اللي بصحاني ودموعي انا اللي رضيت بالهم والهم انا انا اللي بصحاني ودموعي ودموعي في كل ما فيش الصبر انا انا انا انا انا, أنا وانا وانا وانا, وأنا, وأنا أنا أنا اللي لي اللي صبري وصبري كل انا انا اللي صبري طاق وصبري فاق كل الصبرين لحد انت حشير الهم و لحد انت حعيش حزين يا بادي الصبر انا انا انا انا انا طب انا انا انا انا انا انا انا انا اللي كتمت الوجع في قلبي وفي ضلوعي ناس من الحزن والالحزن خلصت في وعي أنا, انا اللي كتمت الوجع من الحزن, الحزن خلصت يا الحزن يا ناس لحد ما تفارش <متخل> انا انا انا اللي واخد على صدري من الحبايب والاصحاب ساعتهم الشهدي عيني ساقوني مر ساقوني عزم انا اللي على من الحبايب والاصحاب الشهدي عيني مر يا لا حد مرة سأل عني ولا حد جاني دق الباب هتاجر الصبر يا تاجر الصبر أمانة توصف وصفات دويني صبرت يا ما كتير يا ما خلصت فيه دموعيني يا تاجر الصبر أمانة قلبي وصفة تداويني صبرت يا ما ادري يا ما خلصتي في دموع عيني انت الزمان حيفرحني انت الزمان حيهديني اجاهد الصبر عشهم ويتنسى اتنسى اتنسى قال تفترق قلبي يوم تنسهر صباحي أنا والهم وموية جراحي يوم تنسهر صباحي أنا والهم وموية جراحي وبكوة شيرت موعي لعين والكل نايم ونصاح أنا صاح قطر البكة طفى الشمع ما بقاش في عيني ولا دمع قطر قطن في الشمع ما بعيش بعين ولا دمع بترك يعين وأقول الأرض الدنيا نينو مش سمع مش سمع يعين حزني تشبكي مش لقي دم يفسعني يعين حزني تشبكي مش لقي دم يفسعني صغير حبيب وما بقاش وعنده دم يسلبني يسلب ما ليش حبا قلبي دايم مش ناقص مالش حبايب وفنقص القلبي دايم مش ناقص دل عبر راح معرفتش فيه الخايم ناقص ناقص البختي من الأول ماي ومش زمان شفت هواي البختي من الأول ماي ومش زمان شفت هواي ولا شفت طيب ولا معروف ولا حد له عندي جمايل جمال من اللي زيف أحزان والحزن خد ودان <تصفيق> من اللي زيف أحزان والحزن خد ودان سكت <تصفيق> مرار والصمت على شفه ولا مشاد مشادين بحر المراد كله شرب واختير عزب تعزب بحر المراد كله شرب واختير عزب تعزب واتتر زربت البخت مع اشتكيت والعاتبته عاتبته عمري اللي باقي ملوش قيمه ولا اللي راح كان له قيمه عمري اللي باقي ملوش قيمه ولا اللي راح كان له ولو فتحت القلب كمان ما تلاقيه حته سليمة سليمة هنتهني حياتي في بطوبه وش ادب اقوله حياتي كلها دمعو وشيت بقونا ورطوبا ما اللي بلاش عطوبه في المعطوب عيني عطوبه البخت ايه بينه وبيني معرفش ليه بيبكي البخت ايه بينه وبيني معرفش وكل الحال يقول يا ريت كان على عين كان على عين الحزن لو كان من 100 والامتحان واهمي لو كان من والمتحان وأهمي أكد أنا 9 و والدنيا واحد في المياه آه آه يمفرق الحزن كفايه تعال أخد مني الحزن تعال مني معايا إن كنت عاوش كامت دي عند تعال Maaya, you were the one who called me. Maaya, maaya, maaya, maaya. You were the one who called me. Maaya, أيام والدنيا خانوني والأيام والدنيا خانوني والدنيا لما زماني آسى ظلمني والدنيا خانوني والدنيا خانوني كنت في كنت زمان والأيام لما, لما زمان الآس زغم كل ايام وردتن يا فاني لما الناس تذلت عني كنت فيني يا نور عبي لما زمان الآس زغم كل ايام وردتن يا فاني كل الناس تخلوا معني كنت فيني يا نور عبي كل نور العالم لا جي هناك المعلر luding وجي فلق Jahren كي يماجم على الراحة يفيد من الندم والدنيا صباح فعل وكل خطوه والأدم كل جرحام كل, كل جرحام تسجل حيالي لولا رحمه ربنا كي يجل كل سماء كي جمع على الراح كي كل سماء كي يجل وقت كل سماء كي يناجم على الراح حيث يزيد وكل خطوة أدم كل جرحام كل جرحام و اجمع عليها القلم اجمع و قول لي كام عزل الجروح يا قلم و جروحي كام و عليها القلم اجمع و قول لي كام و على ظلم واكتب على اللي اتظلم اكتب على اللي اتظلم من الدنيا والايام واكتب جواب للزمان واقول له كفايه حرام اكتب على اللي يا ويلي قبل الزمن واقول له كفايه حرام دللوك يا, يا, يا, يا انا واحسب روحي كان مالي عليها انا اكتب واقول واكتب على اللي ظلم مدو لي قبل الزمن يا و اجمع عليها الانب اجمعوا كل جام اكتب على اللي الظلم بالدنيا الدنيا الايام و اكتب جمع الزمن و له كفاية ويقول اقول كفاية حرام اكتب له عن حالي ابن الأصول ليه يتحصر اكتب له عن حالي وفصر ابن الأصول ليه يتحصر واحكي واقول عن لقاساته واحكي واقول عن لقاساته وقول له ليه انت مقصر اكتب له قول له يا ريت يا زمان حبه حنان ويا الحرمان اكتبه قول له يا ريت يا زمان حبه حنان جنب الحرمان وقول له يجي يشوف حالي وقول له يجي يشوف حالي احسنت تعبت من الاحزان عد الجروح اللي في القلب عد اللي عد البروح اللي في قلبي عد اللي باين ومخبي وابتب على علي جرالي وابتب على علي جرالي و ايه عملت و ايه سنبي بضلت احلام بالجنة وعشت عمري بستنة بضلت احلام بالجنة وعشت عمري ما عدى علي العمر وراح عدى علي العمر وراح التاريح حلف لي ما تهنى كتب زماني وزدقته مفيش أمل يوم حققته كتب زماني وزدقته مفيش أمل يوم, يوم, يوم حققته وحصي لما أصحب الناس وحظ لما أصاحب الناس قال قال لصاحبهم دعوتهم وروحي والله ما تتعدي وهمومي دايما ما تنفطش وروحي والله ما تتعدي وهمومي دايما ما تتفطش ونادت على الفرح جيهي ونادت على بس مرضي وروحي والله ما تتعدي وهمومي دايما ما تنفضش وروح والله ما تتعدي وهمومي دايما ما تنفضش وناديت على الفرح يجيني وناديت على الفرح يجيني ناديت عليه بس ما شبابي راحوا على عشتش فيه وجرح زايد ميليش فيه شباب راح ولا عشتش فيه و زايد ميليش فيه بالاسم عايش ولا عايش بالاسم عايش ولا عايش والبخت ضايع في القلقين صرفت مالي على علاج من الأطبابا الحواك صرفت مالي على علاج بابا روح وين وانا مو دمعي على خدي وانا مو دمعي على خدي ويالهم اشكي واناكي وسلام ختامك تبقول صبرت على البك سو كله والسلام خدامك تبقول صبرت على البك سو كله وكان حيرضى ويديني وان كان حيرضى ويديني ما يخلينيش أشكي وسلام له والسلام وصبرت على البؤس كله, كله وان كان حيرضى ويديني, وإن كان حيرضى ويديني ما I not be left alone? May I not be left alone? May I not be left alone? May I not be left alone? May كفاي بوك لما يجي بمان هي بقى الديك المكان لو تبكي ليل ونهار I'm Ha! الشكوى لغيرك ما وعيون الخلق ضل يا رب لغيرك وعيون الخلق طل يا رب يا يا يا رب والملك ارزقني من عندك ولا تحرمني يا رب يا رب انا يا رب يا, رب يا رب والملك ده ملكك يا لا رب انا والملك ده ملكك, ملكك ارزقني من عندك ولا تحرمني يا رب بالمصطفى حيل للعسير عنا احنا من الضعاف وانت, الأوي عنا, يا عنا, احنا وانت الأوي عنا يا رب يا